مِنكُمْ وَجُِون قونَا تَجَل إِا نُبَشِّرُكَ بغُول على مِنْ عَلين قَالَ أَبَ الشَّقْتُمَُ ل أَمْ مَّ السَّنِيَكِبَرُ فَ بِمَتُ بَشِّرُون قوا بَشَّرناَاكَ بِالحَفِّ فَلَا تَكُمْ مِنَ القَانِقِين قَالُوا مَنْ يَقْنطُ مِن رَّحْمَةِ رَبِّهِ إِلَّا الضَّالُّونَ قَالُوا فَمَا خَطْبُكُمْ أَيُّهَا الْمُرْسَلُونَ قَالُوا إِنَّا أُرْسِلْنَا إِلَىٰ قَوْمٍ مُجْرِمِينَ إِلَّا آل أَن نَّنُوطَ إِن لَا نُنَجِّيهِمْ أَجْمَعِينَ إِلَّا امْرَأَتَهُ قَضَيْنَا إِنَّهَا لَمِنَ الْغَابِرِينَ فَلَمَّا جَاءَ آلُ لُوطٍ الْمُرْسَلُونَ قَالَ إِنَّكُمْ قَوْمٌ مُنْكَرُونَ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 وَاتَّبِعْ آدَبَ رَهُمْ وَلاَ يَنْتَفِتْ مِنْكُمْ أَحَدٌ وَامْضُوا وَامْضُوا حَيْثُ تُؤْمَرُونَ وَقَضَيْنَا إِلَيْهِ ذَلِكَ الأَمْرَ أَنَّ دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ يَسْجُدَا وَجَأَهْلُ الْ المَدينينَةِ يَسْتَبشِرُون قَالَ إِهَا أُلَا إضَيْفِي فَلاَا تَفضَحُون وَاتَّقُ الللهَّه وَلَا تُخْزُون قالوا أَلَم نَنْهَكَعَنِ العالملَمِين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 وَأَمْطرَرنَا عَلَْهِ الحجََةَ مِ سِج إِ فيِي ذَِكَ لَآياتِ للِمُتَوّنِين وَإِن هَا بِسَبلٍ مُق إِ فيِي ذَِكَ لَآيَةَ للمؤمنين وَإِن كَان أَصْحابُأَكَةِ لَظَالِمِين فَن تَقَمن مِنهُم وَإِهُ مَا لَ بئِمَا مِن مُبِ وَلَقدَدَكَ الذَّبَ أَصْحابُحِجِْمُقْسَلين وَآتَينَاهُم آياتِنَا فَكَانوا عَنهَا معرضين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 الساعه لاتيت فاصفح الصفحه الجميل ان ربك هو الخلاق ان ربك هو الخلاق العليم ولقد اتيناك سبعا من المثاني والقران العظيم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 الذين جعلوا القران عيذ فان ربك لا نسالنهم اجمعين عما كانوا يعملون فاصدع بما تؤمر فاصدع بما تؤمر واعرض عن المشركين ان